والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا الدوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين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 قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين الله أكبر إذا جاءك أك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله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 فَيَق رَبِّ لَل أَخَْتَنِي إِلَ أَجَلِ قَربِ فَأَ الصََّّّفَ وَأَكُم مِنَ الصَّالِحين وَلَي أَخْخِرَ اللهَّهُ نَفْسًا إذَا جَ أَجَلهَا وَلَّهُ خَب بِمَا تَملُون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 لَمْ يَأتِكُم نَبَعاءُ الَّذينَ كَفَروا مِن قَبْلُوا فَذافُ وَبالَالَ أَمْرِهٍِ وَلَهُم عَذاَابُ أَلم ذَلِكَ مِأَهُ كََ التَأتِهِمْ رُسُلُهُم بِالْبَيينَاتِ فَقالَاوا أَبَشَر يَحدُ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 والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم الله أكبر يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصل عدة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 ف فِقُمَِّا آتَهُ الله لا يكَّفُ اللهَّهُ نَفْسَن إِللاا مَا آتَهَا سَيجعلوا اللهَّهُ بعدَ عُصْن يص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 رَسُولَ يَأْتُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَل صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتِ يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا الله الذي خلق سبع سماوات وَمِنَ الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا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 فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَنْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِي الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ إِن تُبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا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 نُمُسْلِمَان مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَارَ يَا أَيُّهَا الذين آمنوا